وخير الهادي هادي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها محدثاتها وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله إنني في موقف مفرح ومحزن إيه والله مفرح حيث أني ألتقي بإخواني وبشيخنا المفضال أبي بلال حفظه الله تعالى ورعاه وبإخواننا الأجلاء الذين قد عشنا معهم عمرا وسنينا مع كثير منهم عمرا وسنينا في تلك الدار التي تآمر عليها أعداء الإسلام فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا من تآمر أو تمال على إزالتها أن يزيله الله وأن يحرمه الفردوس الأعلى حيث أنهم قد حرموا أمة محمد خيرا كثيرا حيث أنهم قد حرموا المسلمين من العرب والعجم ومن الرجال والنساء خيرا كثيرا نعم والله فقد رأيت كثيرا منهم كانوا إخوانا لنا وزملاء في تلك الدار فنعم يا عباد الله ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكان ذلك في الكتاب مصطورا أمر أراده الله فلله الأمر من قبل ومن بعد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فنحن راضون بما قدر الله والفضل لله سبحانه وتعالى أيها المسلمون عباد الله روى الإمام أبو داود في سننه من حديث العرباض بن ساريا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المؤمن كالجمل الأنف حيث ما قيدا قاد حيث ما قيدا قاد هكذا يمثل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المثل العظيم أنه ينبغي على المؤمن أن يكون على هذه الحال أن يكون كالجمل المخطوم ينقاد ويطاوع من دمن قاده ومن دعاه إلى الحق كالجمل الأنف المؤمن مترفع. معتز مناصب شامخ بالislam والقرآن والسنة ينقاد لذلك ويطاوع لذلك حيثما قيد قاد وحيثما أني خستناخ إذا جاءك الصغير بدليل فانقاد إذا جاءك رجل بدليل فانقاد إذا جاءك إذا جاءت المرأة بدليل فانقاد هذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين منصاعين ومنقادين كما قال رب العالمين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تسليما بالقلوب ورغبة ومحبة وانقياد بالجوارح هكذا يقول ربنا سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يحصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كيف لا يكون كذلك وطاعة رسول الله هي الموصلة للجنة كما جاء عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وجاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فات منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أيها المسلمون عباد الله إن أمر الانقياد لكتاب الله والانقياد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون علينا جميعا ينبغي أن نكون لذلك جميعا رجالا ونساء آباء وأبناء شباب وشيبان صغار وكبار عرب وعجم إنس وجن أغنياء وفقراء أقويا وضعفاء ينبغي أن ننقاد وأن نذعن ونستسلم وأن نسلم مقتنعين راضين أن نكون من ذلك مقتنعين إن الذي يقتنع بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تجده يعمل وينقاد وتجده يذعن ويستسلم هكذا كان سلفنا الصالح هكذا كان الصحابة والتابعون هكذا كان الصحابة هكذا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح كانوا منقادين وكانوا مذعنين وكانوا متبعين لأنهم مقتنعين بما جاء عن النبي ولأنهم مقتنعين بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا أنه الحق لا مرية في ذلك لا خلاف في ذلك ولا إن كان لذلك إنهم كانوا منقادين ومستجيبين ومذعنين في حلهم وترحالهم وفي سفرهم وفي حضرهم في الفتن وفي الرخاء في الشدة والرخاء في الفتن وغير الفتن هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم فيما يشتهون ويتلذذون وفي غير ذلك جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي الصحابة قبل تحريم الخمر كنت أسقي الصحابة في بيت أبي طلحة الخمر قبل أن ينزل تحن ينزل تحريم الخمر قال فمر رجل وكان خمرهم يومئذ الفضيخ قال فمر رجل وهم يشربون الخمر فقال أشهد لله أشهد لله أن الله قد أنزل على رسوله تحريم الخمر قال أنس بن مالك فوالله ما سألوا بعد خبر الرجل وما التفت بعد خوما وما تكلموا بعد خبر الرجل فقال أبو طلح رضي الله عنه يا أنس بن مالك اذهب بهذه القلال فأرقها بشوارع المدينة كل ذلك اقتناعا منهم أن الخبر إن جاء عن رسول الله أخذوه بتسليم وانقياد لا يقدمون ولا يؤخرون كما قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وفي يده خاتم من ذهب فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نزعه وطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم على جم... إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال والله لا أخذه أبداً وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يا عباد الله اقتناع بأن ذلك حق وأن ذلك أمر معلوم وأن كلامه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى هكذا كانوا حتى في معاملاتهم وزواجهم جاء في الصحيح من حديث عقبة رضي الله عنه قال خطرتُ مرأة قال خطبتُ امرأة من الأنصار. قال فلما أردت الزواج بها جاءت امرأة فقالت إن المرأة التي خطبها عقبة إن قد أرضعته وهي قد أرضعت المرأة التي خطبها عقبة وعقبة قد أرضعتهما فقال عقبة ما علمت بذلك وما سمعت بذلك قبل هذا فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره قال النبي عليه الصلاة والسلام دعها قال يا رسول الله قال ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل فترك تلك المرأة عقبة رضي الله عنه فتزوج غيرها هكذا كان الرجال وهكذا كان الآباء والأبناء وهكذا كانت النساء هكذا كانوا في الرخاء والشدة أسامة بن زين رضي الله تعالى عنه قال انطلقت أنا ورجل من الأنصار إلى جهينة فأدركنا رجلا من جهينة قال فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله قال فكف عنه الأنصار وطعنته برمحي فجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغاه قال كيف تعمل بلا إله إلا الله إذا جاءت من قيامه قال يا رسول الله استغفر لي قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال حتى تمنيت أن أسلمت يومئذ فأخذ ذلك درسا وانتفع به فأخذ ذلك درسا واتعظ به علم أن هذا الكلام ينبغي أن يطبق وينبغي أن يعمل به فلما كان الأمر بين علي ومعاوية قدم عليه علي على أسامة بن زيد فقال له هيا يا أسامة وكان محبا له وكان قرينا له وكان حنيما له فقال له أسامة بن زيد يا علي بن طاياب علي والله لو أنك كنت في شدق ثنين لأحببت وتمنيت أن أكون معك لو كنت في شدق حية كبيرة لأحببت أن أكون معك ولكن هذا الأمر أصعب ورفض أن يخرج مع علي ابن أبي طالب كل ذلك اقتناع بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا الجماعة والفرادة فقد في سفر وفي حضر، فقد جاء في السنن من حديث أبي ثعلب الخشن رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر مع أصحابه في سفر فكانوا يتفرقون تحت الشجر فلما رأاهم النبي قال إن تفرقكم هذا من الشيطان إن تفرقكم هذا من الشيطان فماذا كانوا بعد ذلك لما جاء الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الراوي فوالله ما سافروا بعد ذلك سفرا إلا اجتمعوا في مكان فنزلوا منزلا إلا اجتمعوا في مكان واحد حتى لو بسط لهم بساطا لوسعهم رضي الله تعالى عنهم هكذا كانوا مدعينا من قادين جاء عند الإمام ابن أبي شيبة من حديث أبي بس من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله تعالى عنه قال بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بنظرة تحير وإذ بنظرة من رسول الله على رجل يمشي بين القبور يمشي بين القبور بنع بين القبور بنعلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك، اخلعن عليك، فقد آذيت. فالتفت الرجل يسمع من الذي يتكلم، فالتفت الرجل يستنذر من الذي يناديه ومن الذي يصيح بهذا الكلام؟ قال: فإذا هو رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم فماذا كان موقفه هل قال متأولا هل قام معتذرا هل قال أنا وأنا وأنا ولكن وجره وجعل يبحث عن معاذير وجعل أبدا ليس كذلك مختنعين التفت فإذا هو رسول الله فأخذ النعال ثم رمى بها بعيدا استسلاما لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا حتى الأطفال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة يأكل من هنا وهنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك ماذا كان موقف ذلك الغلام المقتنع بما جاء عن رسول الله الراضي والمسلم لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فوالله ما زالت تلك طعمة بعد حتى فارقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الاقتناع بذلك عباد الله حتى عند المرأة في أهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود الطيالسي من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في غزوة يحد ولما قتل من قتل من الصهابة وجرح رسول الله وهشمت شمة البيضة في راسه وقصيرة رباعيته وسال الدم على وجهه وقتل الحمز بن عبد المطلب ابن عبد المطلب عم رسول الله وأحم رسول الله أسد الله وأسد رسوله أسد رسول أسد الله وأسد رسو أسد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما بلغ الخبر إلى صوفية أمتي رسول الله جاءت وأخذت كفنين تريد أن تكفن أخاها الحمزه رضي الله تعالى عنه فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة المرأة رد المرأة المرأة مسكينة لا تتحمل ترى ذاك مجذوع وترى ذاك مبقور البطل وترى ذاك مقطوع الرأس وترى ذاك كذا وتراك كذا ربما تؤذى وربما وربما فأشفق عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال المرأة المرأة أي ردوها رد المرأة قال الزبير ففطنت أنها أمي فقمت فمسكت بيدها أريد أن أردها فقلت لها يا أمه ارجعي قال وكانت شديدة فلكمتني حتى أوقعتني على الأرض وقالت إليك عني لا أرض لك حتى سقطت على الأرض قال فتقدمت ومشت قال فلما قمت إليها مرة أخرى فقلت لها يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجعي فماذا كان موقفها وقفت مكانها استسلام اقتناع أن خبر رسول الله وحي من الله عز وجل أن الخبر عن رسول الله ليس كغيره عليه الصلاة والسلام قال فوقلت يا أماه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجعي قال فألقى قفت مكانها وأنقت إلي الأكفان فقالت كفنوا أخي الحمزة رضي الله تعالى عنها إن الاقتناع بكتاب الله إن الاقتناع بشرع الله يجعل العبد سعيدا في حياته ويجعل العبد سعيدا بعد مماته ما بإذن الله رب العالمين يجعل العبد في غاية الطمأنينة ويجعل العبد في غاية الساعات والسعادة والراحة والسكينة يجعل العبد على خير عظيم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مستسلما ومنقادا ومستجيبا ومقتنعا لأمر الله وأمر الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد مع عيينة بن قيس قال قد مع عيينة ابن حصر على أخيه على ابن أخيه الحر بن قيس فقال له يا ابن أخي وكان الحر من أهل مجلس شورى عمر لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لعلي فاستأذن له فأذن له عمر وهو أمير المؤمنين فدخل عليه عيينة من حصن فقال له يا أمي قال له يا عمر هي ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى أهم أن يقابه فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قد قال لرسوله خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا والله من الجاهلين فماذا كان موقف المقتنع بالإسلام المقتنع بكتاب ربه وسنة نبيه عمر بن الخطاب هكذا كان موقفه ماذا كان موقف عمر قال الراوي والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله تعالى عنه وهذا مصعب بن الزبير رحمه الله تعالى أنير من الأمراء لما أغضبه عريقيب الأنصاري وهم أن يوقع به دخل عليه أنس بن مانك رضي الله تعالى عنه فقال له أيها الأمير إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الأنصار اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فماذا كان موقف عريقيب جلس مكانه وقال كلام رسول الله على العين والرأس هكذا يا عباد الله كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع الصحابة على ذلك ويدعو الصحابة إلى ذلك ويوع ويوع ويحفزهم على ذلك جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير اشتد هذا الأمر على الصحابة فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى جثوا على الركب حتى جثوا على الركب فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ولا نطيقها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وأصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا اقتنعوا بذلك وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فارتاحوا لذلك واقمأنوا بذلك فأنزل الله مدحاً لم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم نسخ الله الآية الأولى فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية إلى آخرها أيها المسلمون عباد الله إننا لو جلنا وإننا لو جلنا ونظرنا وألمحنا. كيف كان الصحابة وكيف كان من بعدهم من الأئمة بذلك مقتنعين إن الأمر في ذلك كثير فالمقتنع بكتاب ربه المقتنع بالإسلام المقتنع بالكتاب والسنة تجده على راحة وطمأنينة تجده يثبت على ذلك ثبات الجبال لا ينظر إلى فلان لو زعزع ما زعزع ولو هدد ما هدد لو أغري بالمال ما قبل ولو هدد لم يرضى ولم ينظر لا يمتثل لأين قلامهم ولا ينظر لقولهم هكذا كانوا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام واقتنع بالقرآن واقتنع برسول الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان المشركون يؤذوه ويريدون منه سب رسول الله ويريدون منه الكفر وهو يقول أحد أحد وهذا الزبير ابن العوام مع حداثة سنه هاجر مع الصحابة إلى الحبشة أودي أيما أذى واشتد عليه الأذى من قبل عمه يريد منه أن يكفر برسول الله، يريد منه أن يكفر برسول الله عليه الصلاة والسلام، فيؤدي. حتى يضع النار على أحليله من شدة الأذى ويصبر الزبير رضي الله تعالى عنه حتى كان حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهكذا من الصحابة صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه يريده الأعداء ويريدون منه المال يدفعه يأتي إليه الأعداء كما جاء عند الحاكم وعند غيره أن صهيبا رضي الله عنه لما أراد الهجرة أدركته قريش وقالوا جيتنا صعلوكا ثم التفت إليهم فقال لقد علمتم أني من أنبل الناس وأشد الناس رميا وإن عندي كذا وكذا من النبال أجعل كل واحد في واحد منكم ثم أعمد بعد ذلك على السيف فقالوا له إنك جيتنا صعلوكا ثم تريد أن تذهب بمالنا فقال أرأيتم إذا دللتكم أرأيتم إذا دللتكم على المال أأنتم تارك أمري وشاني فقالوا نعم فدلهم على مكان ماله ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا بذل ماله من أجل أنه قد اقتنع بشرع الله اقتنع بهذا الدين وهكذا الإسلام يا عباد الله إذا خالط بشاشة القلوب ولهذا انظروا إلى ذكاء ذلكم الرجل قيصر ملك الروم حينما سأل أبا سفيان لما ذهب إلى الشام سأله لما بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب مع دحية بعث لبعث رسول الله إلى قيصر بكتاب مع دحية وهنالك أبو سفيان في الشام فاستدعى أبو سفيان فجعل يسأله عدة أسئلة فقال هذا الرجل هل من دخل معه على دينه أيترك دينه سخطا لذلك الدين فقال لا والله لا يتركه وما نعلم ذلك قال إنما سألتك لذلك هكذا الإسلام إذا خالط بشاشة القلوب هكذا الإسلام وهكذا الاستقامة وهكذا منهج السلف إذا خالط بشاشة القلوب لا يتنازل عنه العبد على سهالة ولا يتركه العبد على سهالة تجده يدعو الله ليل نهار أن يثبته وأن يميته على ذلك تجده منافعاً مدافعاً على ذلك تجده لا يرضى بضيلاً عن ذلك هكذا كان من قبلنا يبذلون أموالهم من أجل البقاء على هذا الدين يبذلون أنفسهم من أجل بقائهم على هذا الدين هذا عبد الله بن حذاف السهمي يضرب مثلاً رائعاً في هذا الباب فقد ذكر الإمام الذهبي والقصة لا بأس بتحسينها أن عمر رضي الله عنه أرسل جيشاً للروم فجعل عليهم عبد الله بن حذاف السامي وأسر جماعة من المسلمين ومنهم عبد الله رضي الله تعالى عنه فأخبر عنه ذلكم العلج النصراني فقال له العلج النصراني أترجع عن دينك أترجع عن دينك وأعطيك شطر ملكي انظروا إلى إغراءات النصارى انظروا إلى إغراءات أعداء الإسلام أعداء الإسلام الآن كثير من الناس إذا قالوا سنعطيك وظيفة حلق لحياتك قال مستعد إذا قالوا له اترك هذا السير واترك هذا الطريق ونعطيك وظيفة ونعطيك مرتب نعطيك كذا نعطيك سيارة نعطيك كذا نعطيك كذا اترك منهج السلف كن على كذا فكم من اناس كانوا على هذا المنهج كم من اناس كانوا دعاة كانوا معلفين كانوا محققين ثم تركوا هذا المنهج يدل على دساسة في القلب ويدل على عدم الاقتناع التام بذلك ولهذا الله عز وجل يوفق من رأى منه الخير والصدق كما جاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي الدرداء وابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتوقش الريوقه من يتحر الخير ويصدق في طلب الخير يعطاه بإذن الله رب العالمين عمر يرسل هذا الجيش بقيادة عبد الله بن حذاف السامي فيريد منه الأعداء يريد منه الأعداء الكيد والوقيع فيقول له ملك النصارى أتكون معي على النصراني وأعطيك شطر ملكي فيرد عليه والله لو تعطيني ملكك وملك عشر من ملوك الأرض مثل مثل ملكك ما تركت هذا الدين ولا تركت الإسلام قال إذن أقتلك فقال افعل ما بدا لك ثم قال لجماعة من أصحابه هددوه وخوفوه واصلبوه فصلبوه فجعلوا يضرب من بين يديه وبين رجليه وفوق رأسه وعند وجهه وهو ثابت صابر فينزله فيقول له ذلكم العلج أتترك دينك وتكون معي على النصرانية فيقول والله ما ازددت إلا ثباتا وما ازددت إلا صلابة ثم يأتي بقدر فيجمع تحته النار فيغليه حتى يستجمع ويشتد غليانه قال فيأتي برجلين من المسلمين فيرمي بالأول في النار في ذلكم الماء حتى يذوب لحمه قال فيأتي بالثاني فيرمي به وكأنه يرسل له رسالة وكأنه يلقي له كلمة وكأنه يهمس في أذنه مصيرك مصيرهم وحالك حالهم إن لم تترك هذا الدين ولم تكن معي على النصرانية فيبكي عبد الله بن حذاف السهميج يبكي بكاء شديدا فيطمع به ملك النصارى فيبكي بكاء شديدا ثم يقولها ترجع عن دينك وتكون معي على النصرانية فيقول لا والله لا أترك هذا الدين فيقول من الذي تبكي من الذي يبكيك إذن قال ذكرت نفسي أنها نفس واحدة بمجرد أن تضع في هذا تنتهي وتذهب أتمنى أن يكون عدد شعر رأسي من الأنفس كلما ذهبت الأولى جاءت الأخرى كل ذلك ماذا يريد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 يثبتون رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن الحذافة يقول هذه المقولات فيستعجب منه ذلك العلج فيقول تقبل رأسي وأطلق أسرك قال وأسر المسلمين ومن عندك من المسلمين السجناء الذين قد عذبوه الذين قد شردوه الذين قد عوذوه قال ومن معك من المسلمين فيقبله عبد الله في رأسه ليس حباً وإنما طمعاً في إخراج المسلمين ورغبة في إيقاذ المسلمين ورغبة في أن يخرج المسلمين وضغبة في أن يخرج هؤلاء المستضعفون رضي الله تعالى عنهم فلما وصلوا إلى عمر وذكروا له الأمر قام عمر وبكى ثم قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذاف السهمي وأنا أول من أقبل رأسه رضي الله تعالى عنه هكذا يا عباد الله الإسلام إذا خالط بشاشة القلوب الرجل لو مزق وعذب يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة إلى أستار الكعبة ثم يقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام مثبتا ومرقبا قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض قال فيحفر له بالأرض قال ويشق إلى نصفين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب إلى صنعاء من صنعاء إلى حضرموت لا يخافوا إلا الله وذئب على غنم هكذا يا عباد الله حال رسول الله مثبتا الصحابة ومثبتا الأوائل فعلينا عباد الله أن نقتنع بكتاب ربنا أن نقتنع بسنة نبينا أن نقتنع بهذا الدين وأن نصبر عليه وأن نثبت عليه فهذا أبو عثمان عفان بن مسلم الصفار إمام من أئمة المسلمين وشيخ من مشايخ يف مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال لما قال القائلون من المبتدع بالقول بخلق القرآن قال الأمير يا أبا عثمان إن الخليفة يريد منك إن الخليفة يريد منك أن تقول بما يقول قال وما يقول قال يقول القرآن مخلوق قال لا أعلم ذلك في كتاب ولا في سنة لا أعلم ذلك في كتاب ولا في سنة، ومقتنع بما جاء في الكتاب والسنة، فجعل يقول هذا. قال له الأمير: يا أبا, يا أبا عثمان، إن لم تقل بذلك، ساقطع الخليفة معونته، ويقطع معون الشهرية التي يعطيك ما يسمى بالراتف، وكان يعطيه ألف درهم. قال: فين أمر بقطعها؟ قطعتها. قال لا أجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ورفض أن يجيبه هددوه بالمال هددوه بالراتب اشتد عليه الحال وكان في بيته أربعين نسمة أربعين نسمة كثير الأولاد كثير النساء كيف يعمل والحال هكذا تجد بعضهم يذبل في هذا وتجد بعضهم يجبن في هذا الباب وتجد بعضهم يضعف في هذا الباب يطلب منه المخالفة ويطلب منه المعصية ويطلب منه الباطل حتى لا يقطعن الراتب فإذا نصعته قال من أين أكل هذا معني هذا راتبي هذا معاشي هذا مآلي هذا رزقي أنا وأولادي نسي أن الرزق بيد الله هذا الرجل مضى عليه الشهر الأول والشهر الثاني فاشتد به الحال الصبي في البيت يبكون والنساء في هم وغم فاشتد الهم على أبي عثمان عفان بن مسلم الصفار فبينما هو في يوم من الأيام إذ بطارق يطرق الباب إذ بطارق يطرق الباب وإذا به على هيئة رجل زيات فيسأل أين أبو عثمان عفان بن مسلم الصفار فيقولون ها هو فيخرج عفان بن مسلم رحمه الله فيعطيه صرة من الدراهم ويقول هذا ألف درهم لك ولك مثلها كل شهر ثبتك الله كما ثبت دين الله ثبتك الله كما ثبت دين الله هكذا الإمام أحمد بن حنبل يأتي إليه المعتصم يقول له يا أبا عبد الله أفتح لك القيد بيدي أفتح لك القيد بيدي أنا أريد أن تقول القرآن مخلوق فيقول الإمام أحمد ائتني بقرآن وسنة ائتني بقرآن وسنة يقول القرآن مخلوق وأنا أقول به رحمه الله تعالى مختنع بالقرآن والسنة إن أتيتم بشيء من القرآن والسنة يدل عليه فأنا عليه ولنا تراجعا يأتي إليه ويرغبه ثم يحصل الضرب ويجنج جلد البعير يقول الجلاد والله لو أن الجلد والضرب الذي على الإمام أحمد أبي عبد الله على بعير لمات البعير من شدة الضرب رحمه الله تعالى ما الذي صبره يا عباد الله إنه الاقتناع بالحق إنه الاقتناع بكتاب ربه إنه الاقتناع بسنة نبيه إنه الرضا والاستسليم والاستسلام والرغبة في ذلك هذا الذي ثبت الأوائل فينبغي أن نتثبت به وينبغي أن نستقيم عليه وينبغي أن نثبت عليه وينبغي أن نستمر عليه حتى نلقى ربنا هذا ابن النابلسي رحمه الله ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن أبا بكر ابن النابلسي كان إذا ذكره الدار قطن بكاء يبكي بكاء شديدا فاستغربون من الدار قطني فيقول أبو بكر بن النابلسي ذلك الرجل الذي امتحنه الله بالعبيديين قرامط فشدوا عليه الخناق ورفض أن يكون معهم على منهجهم ورفض أن يسير بسيرهم فماذا فعلوا به أتوا بسلاخ من اليهود جزاء يسلخ الجلد فجعل يسلخه وأمر أن يسرخ جلده وهو حي حي يتكلم وهو يسرخ جلده وإن لا يجيبهم إلى ما يريدون قال اليهودي كما ذكر الإمام الذهبي فجعل اليهودي يستغرب إذ بجسمه كله ينطق قرآنا الجسم كامل يقرأ القرآن قال وهو يردد قول الله جل وعلا وكان ذلك في الكتاب مصطورا أمر معلوم وأمر مقدور بظا وتسليم يا عباد الله هكذا كان السلف يثبتون على هذا الدين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيل أهل السنة على ثبات واقتناع فينبغي يا عباد الله أن نقتنع بكتاب ربنا أما الذي يقول أنا مقتنع أنكم على الحق وأنا السنة على الصواب، وتجده مع الممتدعة وتجده مع المغفلين وتجده عاصيا هذا لا ينفع أن تقول أنكم على الحق إن اقتناعك بغير تمثيل لا يكفي بغير امتثال لا يكفي فإذا كنت مقتنعا في أن الحق مع كتاب ربك وسنة نبيك وأن الاقتناع وأن الحق مع المنهج السلفي فينبغي أن تسلكه وينبغي أن تسير عليه فهذا أبو طالب كان مقتنع أن الحق مع رسول الله ولكن لما لم يمتثل لم ينفعه ذلك وهذا ملك الروم لما كان مقتنعا أن الحق مع رسول الله ولكن منعه الملك من الإسلام ما نفعه ذلك إن أهل الباطل ليسوا مقتنعين بالحق وليسوا مقتنعين بكتاب ربك وليسوا مقتنعين بسنة نبيك وإن جاء الخبر ممن جاء فهذا عمر بن عبيد كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال وذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية عن عمر بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة كان مع واصل ابن عطاء فلما جاءه حديث عن رسول الله من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله قال حد عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أميها أربعين ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يؤمر الملك فينفغ فيه الروح ويؤمر بكتاب أربع كلمات هذا كله رد على المعتزلة فماذا كان موقف عمر بن عبيد لما جاء الخبر عن رسول الله قال لو كان هذا لو حدثني بذلك الأعمش لكذبته ولو حدثني به زيد بن وهب لما صدقته ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لرادته ولو حدثني به رسول الله لما قبلته ولو حدثني به رب العالمين لقلت ما أخذت علينا العهد والميثاق بهذا انظروا يا عباد الله لو جاءهم الحق بقرآن وبرهان ليسوا مقتنعين فكم من أناس قال لهم أهل السنة الله يقول الرسول يقول الخروج على الحكم لا يجوز هذا ابن الضلال هذا زواقبه وخيمة هذا فيه سفك للدمام هذا فيه كذا فإذ بهم يتأولون وإذ بهم يبكرون وإذ بهم يلوون وإذ بهم يتحولون وإذ بهم وإذ بهم وهذا منهج المبتدع أجمعين فقد ذكر ابن أبي العز في الطحاوية في شرح الطحاوية رحمه الله تعالى كرى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام قال رحمه الله قال بعض أهل البدع قال بعض أهل البدع لبعض إنهم سيحتجون عليكم بالقرآن فأولوا وإذا احتجوا عليكم بالسنة فردوها وكذبوه هذا هو منهج أهل الباطل ليس راضين وليس مقتنعين بكتاب ربك كم من الناس تأتي تقول له قال الله قال رسول الله يأتي يقول قال فلان قال فلان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جعل يحتج على بعض الصحابة لما جعل يحتجو على بعض التابعين بما حصل من التمتع في الحج فجعلوا يحتجون بأبي بكر وعمر فقال أقول لكم قال رسول الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر أخشى عليكم الزيغ أو قال إنكم ستهلكون إنكم ستهلكون هذا في أبي بكر وعمر فكيف بمن دون إنك إذا جيت وقلت قال الله وقال رسول الله التصوير حرام الرسول يقول الدليل كذا الصور كذا هذا الدليل هكذا يقول فلان العالم وفلان من الناس تجده يظهر وتجده يعمل وتجده يفعل فيا سبحان الله فيا عباد الله لنقتنع بكتاب ربنا وليكفنا كتاب ربنا وسنة نبينا فمن لم يقتنع بذلك فلا قنعه الله ومن لم يكتفي بذلك فلا كفاه الله إن أهل الباطل ليسوا مقتنعين وربما يداهنون وربما يذوبون وربما يؤولون، وربما يظهرون ولكنهم على غير اقتناع. فهذا غيلان الدمشقي القدري المبتدع المعتزلي لما صلت الله عليه عمر بن عبد العزيز جعل يضربه وقال يا عمر إني قد تبت إلى الله إني قد تبت إلى الله وتركت كل شيء فلما كرأ منه ذلك قال له يا غيلان قل آمين قال ماذا أقول على ماذا أقول آمين قال قل آمين فقال آمين فقال عمر بن عبد العزيز اللهم إن هذا عبدك غيلان زعم أنه قد تاب اللهم إن كان كاذبا اللهم إن كان كاذبا فاقتله صلبا فقل آمين يا غيلان قال فقال آمين فلما مات عمر بن عبد العزيز إذ بغيلان ير إذ بغيلان يرجع إلى القدر والقول بالقدر فتمكن منه الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز فصلى فاستجاب الله دعوة عمر بن عبد العزيز كما قال ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام فيا عباد الله لا بد أن نقتنع بكتاب ربنا إن أهل النفاق ليسوا مقتنعين إن اليهود ليسوا مقتنعين إن الله على البدار وأهل الريب وأهل التشكيك انظروا إلى الخوارج يدخل عليهم عبد الله بن عباس الخوارج كانوا ستة ألف كانوا ستة آلاف يدخل عليهم عبد الله بن عباس فيقول ماذا تنقب على أصحاب رسول الله وابن عم رسول الله ومعه أصحاب رسول الله وليس منكم فيهم أحد وعليه منزل القرآن قالوا ننقم عليه ثلاث ننقم عليه أن نحكم الرجال حكم الرجال وما اسمه من أمير المؤمنين والله يقول إن الحكم إلا لله وما اسمه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين قال وقات وقالوا قاتل ولم يسبي قال أرأيت إن أتيتكم من القرآن والسنة بما يرد ذلك وبما يبين ذلك أترجعون قالوا نعم فقال أما قولكم قاتل ولم يسبي قاتل ولم يسبي من تريدون أن يسبي أمكم عائشة ويأتي منها ما يأتي من السبي إن قلتم نعم كفرتم وإن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال أما قولكم حكم الرجال حكم الرجال أرأيتم في بضع امرأة يقول الله عز وجل فحكم من أهله وحكم من أهلها أرأيتم هذا في بضع امرأة أفضل أم في حقن دماء المسلمين أم في حقن دماء المسلمين وقال ربنا يحكم به ذو عدل منكم وهذا يا عباد الله ثم قال رضي الله تعالى عنه أخرجت من هذه قال خرجت قال أما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين أرأيتم رسول الله في يوم الصلح الحديبية حينما قال اكتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله فقال له سهيل بن لو نعلم أنك رسول الله لاتبعنك ولكن اكتب ما نعلم نحن وأنت محمد بن عبد الله فقال امح يا علي فمحى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام أليس حينما حى خرج من رسالة ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام فرجع ألفان رجع ألفان من الخوارج لأن عندهم شكوك لأن عندهم تضليل فيا عباد الله فلنحذر المشككين الذين يشككوك في دينك أنت مقتنع الإمام مالك رحمه الله تعالى يأتيه رجل فيقول له يا أبا عبد الله أريد أن أناظرك قال فماذا قال إن غلبتني اتبعتك إن غلبتني اتبعتك وإن غلبتك اتبعتني قال أرأيت إن غلبتني فاتبعتك ثم جاء رجل آخر فغلبني قال اتبعه قال إذن يصير ديني عرضة للتنقل اذهب إلى شاك مثلك. فإني على ثبات من ديني فإني على اقتناع وثبات من ديني فلا أحتاج إلى من يشككوني فأعداء الإسلام وجلس السوء هم الذين يشككون في دين الله قال رب العالمين سبحانه قال قائل منهم إني كان لقرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فطلع فرآه في سواء الجحيم قال إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين انظروا إلى هذا الصاحب إلى هذا المشكك الذي يشكك في دين الله الذي يشككك فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول لا أرأيت إذا متنا نبعث ويحصل الحساب والجزاء ويحصل كذا ويحصل كذا فقال الله هل أنتم مطلعون تريد أن تطلع أين هو الآن فطلع نظر إلى هذا الصاحب نظر إلى هذا الحميم الذي كان يريد أن يشككه فإذا هو في النار قالت الله والله إن كت لتردين أكون معك في النار ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فاحذر عبد الله من جلساء جلسائه، احذر من القراءة في كتب آل سوء، احذر من القراءة والسماع لهم، فإن ذلك تشكيك لك في دينك، فلا تركن على قوة علمك، ولا تركن على صلابتك، ولا تركن على ثباتك، ولا تركن على ما معك من العلم، إلا أن ترد على أهل البدع لا بس أما أنك تطلع هنا وهنا، فانظروا إلى الذين جلسوا مع أهل البدع. هذا عمران بن الخطاب جالس زوجته كان من أهل السنة ربع عن ابن عباس وعائشة وسمع من بعض الصحابة فأراد أن يتزوج ابنة عمه امرأة من الخوارج أصحروه ما يصلح تزوج امرأة سلفية تزوج امرأة من أهل السنة قال أنا سادعوها وتكون على السنة فتزوجها فأثرت عليه فصار من الخوارج صار يمدح قاتل علي ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذو رضوانا إني لا أذكره يوما فاحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا قاتل عن ابن أبي طالب بعد أن روى عن ابن عباس بعد أن روى عن عائشة بعد أن حدث عن رسول الله يا سبحان الله صار مع الخوارج بسبب المرأة التي تزوجها وي من الخوارج صار خارجيا شككته في دين الله شككته بما معه من العلم فرد عليه رجل كما ذكر الطبري في التاريخ قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش بعدانا إني لأذكره لا يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا هكذا يا عباد الله الذين يشككون في دين الله المسيح الدجال جاء عند الإمام أحمد من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فليناعن من سمع بالدجال فليناعن قال يأته الرجل وهو يحسب أنه مؤمن قال فيتبعه من كثرة ما يلقي عليه من الشبه فالثبات الثبات عباد الله والاستقامة والاقتناع بكتاب الله ألو من أسباب ثباتنا ومن أسباب بقائنا ومن أسباب انتصارنا وعلى أنفسنا وعلى أعدائنا هو طلب العلم الشرعي بإذن الله رب العالمين فقد قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى أتمتركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجا والعلم يقبض قبضا سريعا وفي نعش العلم ثبات للدنيا والدين وذهابه ذهاب لهما وذهابه ذهب لهما, لهما فالنصب يا عباد الله وقد يسر لكم بشيخ وقد يسر لكم ربنا بشيخ فاضل يعلمكم الكتاب والسنة نعمة من الله ومنة من الله فالجد الجد يا عباد الله الاجتهاد في ذلك في تحصيل العلم الشرعي في التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي التعلم والدعوة وفي قبول نصع هذا الشيخ الفاضل فإن قبول نصع الناصحين من أسباب الثبات في الدين كما قال رب العالمين ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وأشد تثبيتا نعم يا عباد الله أناسا قبل نصع شيخنا الوادعي رحمه الله فثبتهم الله سبحانه وأناس لم يقبلوا النصع فصاروا مع الهالكين وصاروا مع الغاوين وصاروا في الساحات وصاروا مع المظاهرات وأناس قبل نصحها فعصموا بفضل الله رب العالمين وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى ورعاه نصح أناسا فلم يقبلوا نصحه وانظروا إلى ما صار إليه انظروا إلى البلاد وإلى ما حصل البلاد بسبب عدم قبول نصح النصيين فلنقبل نصح يا عباد الله ولنقبل كلام علمائنا ومشايخنا ف. هو نجاة بإذن الله رب العالمين فنسأل الله ببضله وكرمه ومنه وإحسانه أن يثبتنا على الحق حتى ننقاه وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وأن يجعلنا مقتنعين بذلك راضين بذلك إنه جواد كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا